De pond <tied> السلام الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الأخوات والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم ومرحبا إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في مصابيح السنة هذه اللقاءات التي تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ونرحب في بداية هذا اللقاء كما في كل لقاءات المصابيح بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم حياكم الله دكتور بكم يا مرحبا حياكم الله حيا لكم المشاهدين المشاهدات لازلنا نقتفي أثر محمد صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة الحسنة وهو الذي نرجو من الله العلي قدر أن يوفقنا دائما عم. عم. إلى أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصاً على بيته الصغير وكان دائماً كما عرفنا في سيرته الطاهرة الشريفة المباركة أنه قريب من زوجاته ومن أهل بيته إلى درجة أنه ينزل أحياناً من همومه الكبيرة والعظيمة للأمة كلها لكي يساعد أهله ويكون في خدمتهم أو في مهنتهم نريد أن نسلط الأضواء على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته لكي نستطيع أن نعرف أين نحن من محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله صلى الله عليه وسلم مبارك على سيد الدعاة والهدى محمد بن عبد الله وعلى أهله وصحبه أجمعين أما بعد من يتأمل هذه السيرة العظيمة حقيقة يعني لا يملك يعني يعجز بيانه وتنتهي العبارات التي يعرفها في تعبير عما يكنه القلب والفؤاد لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه خاصه حينما يجد هذه المواقف التي هي دلاله عظيمه على كماله وعلى بشري كمال بشريته وعلى حسن خلقه حتى يوقن الانسان حقا حقا بقول الله تبارك وتعالى وانك على خلق عظيم عائشه هم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لما جاءها رجلان يسالانها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم بادرتهما بالسؤال التالي: ألستما أو اسأل أو واحد من الاثنين، ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلا. قالت: فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. يعني ما وجدت من أمر في هذا القرآن بخير فثق أنه أول الممتثلين، وما وجدت فيه من نهي فثق أنه أول المبتعدين. لا داعي أن تدخل في تفاصيل ماذا كان يفعل، يفعل كذا، يفعل كذا، ولا يفعل كذا ولا يفعل كذا أو يترك كذا. انظر في القرآن ستجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخلق به صلوات الله وسلامه عليه مع القريب ، مع البعيد ، مع الصديق ، مع العدو في الحرب ، في السلم ، في محراب العبادة ، في البيت مع الأطفال ، مع الكبار ، مع النساء ، مع الرجال مع سائر الناس و جزء من هذه العظمة النبوية تجلت في بيته عليه الصلاة والسلام وفي تعامله مع أهله و سبقا أشرنا في حلقة ماضية إلى حسن عشرته لأزواجه ثمت شيء أخص في الحقيقة في هذه القضية ولذلك لذلك أحببنا أن يكون لقاء مستقلا في هذه القضية و حديثا منفردا لأن له أثرا عظيما جدا جدا في الحياة الزوجية التي اليوم يعني تعاني في بعض البيوت أحيانا من جفاف عاطفي تعاني من جفاف في في التعامل تعاني من من نضوب في الرسائل الايجابيه التي يوصلها الرجل الى المراه وتوصلها المرأة الى الرجل ثمه افعال أخي الكريم يعني تختصر مسافات كثيره جدا تجفف كثيرا من من من منابع يعني الفراغ هذا العاطفي الذي قد يوجد موقف واحد قد يلغي هذا كله دعنا ننتقل إلى البيت النبوي جميل. العامر بأنفاسه والعابق بأنفاسه الشريفة صلوات الله وسلم عليه نعم. تصوره لنا عائشة هم المؤمنين رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرا من البشر بشرا من البشر هذه المقدمة مهمة لما سيأتي بعدها وكان يكون في مهنة أهله ويصح أن نقول في مهنة أهله كلاهما ضبطه الشراح يصحه ايضا يعني لغتا انا يا اخي الكريم اتعجب هل كان البيت النبوي هل كان البيت النبوي مشغولا بالطبخ الصبح الصباح وفي الظهر وفي المساء كما هو حال بيوتنا ابدا ابدا بل كان البيت النبوي بيت سيد الخلق عليه الصلاه والسلام سيد ولد ادم الرجل الاول في الامه اكرم الخلق على الله فيما نعلم كان يمر عليه الهلال والهلالان والثلاثه شهران كاملان ولم يوقد في بيته نار لا للاضياف بل لاهل البيت انفسهم لقله ما في يده صلوات الله وسلامه عليه وهو الذي كان يستطيع أن تكون الدنيا كلها بين يديه اذا ما هو الأمر الذي حدا به عليه الصلاة والسلام أن يشارك أهله هل كانت عندهم أعمال مضنية في إعداد الأطعمة مثلا كما قلنا لا هل عندهم أعمال مضنية في غسل الأواني وفي يعني غسل الأواني التي أكل عليها الطعام أصلا متى يأكلون الطعام الكثير وما هي الآنية في بيوتهم كم عددها أليس هو الذي يأتي إليه عليه الصلاة والسلام الرجل فيبعث إلى تسعة من بيوته عليه الصلاه والسلام ولا يجد ما يضيف هذا الرجل بلا كم الاواني عنده قليله جدا لكنها الرساله النبويه التي يترجم بها هو بابي وامي صلى الله عليه وسلم قوله للناس خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي ياتي ليشعر زوجاته عليه الصلاة والسلام بأن هذا يشعر زوجاته بالقرب منهم ليست القضيه ان هناك اعباء تنؤ بها كواهلهن عن القيام بها لا بل هي مشاركة إيجابية لك أن تتصور ما هي الرسالة التي ستلقاها عائشة أم سلمة زينب خديجة وغيرهن من أمهات المؤمنين رضو الله عليهن أجمعين حينما ترى زوجها ومن هو زوجها رسول الله سيد الأمه الأول الذي يستطيع أن يجيش جيشا كاملا من الخدم لكنه يتعامل كما ذكرنا في مناسبة سابقة يتعامل داخل البيت النبوة بوصفه زوجا لا بوصفه رسولا ولا نبيا مع بقاء هذه المنزل العظيمة لا لكن كان يتعامل بب بصفة الزوجية وهذه من الأسرار العظيمة في حياته ما هي الرسالة الإيجابية حينما تأتي المرأة وتجد أن الزوج قد ساهم في بعض التنظيف وجاء في الحديث الآخر أيضا أنه كان يخصف نعله عليه الصلاة والسلام ويرقى ثوبه حتى إذا نادى المنادي تقول عائشة لم يكد يعرفه لم يعرفه لا يعني لا يكد يعرفه مننا أحد لأنه جاء حق الله هنا فانتهى حق المخلوقين وانتقل إلى الصلاة جميل فلي الثوب أو نعم الثوب يعني تنظيفه مما قد يعلق به من أوساخ خصف النعل ألا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يوكل أحدا من أهلي أو شيء من هذا القبيل بلا. الاشتغال في مهنة الأهل قد يكون إعدادا للطعام وقد يكون تنظيفا للإناء كلها رسائل إيجابية في خدمة الأهل هذا في الوضع الذي صورناه قبل قليل مع قلة في الطعام ثلاثة أشهر تقريبا لا يقد في البيت نار ومع مع هذا يأبى عليه الصلاة والسلام إلا أن يشارك ليقرب المسافة العاطفية التي بينه وبين بين أهله و كذلك نحن أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام هذا التعليم الذي حصل منه صلى الله عليه وسلم ما مدى لو أتينا إلى واقعنا ما مدى تطبيقه في الواقع هل بيوتاتنا بهذا الشكل هل فينا من يذهب ويدخل يوما إلى المطبخ ليغسل مثلا الأواني أو غير أنا أقول ينبغي أن نكون كذلك أنا لا أدري عن البيوت لكن أقول ينبغي أن نكون كذلك يعني ربما بعض الرجال يمر عليه الهلال و الهلال والثلاثة و دخل المطبخ أصلا دعكم أن يشارك في المهنة ربما يعني آخر عهد بالمطبخ حينما اشترى الكورات الخاصه الديكورات الخاصه والدواليب وشكل الان وكذا لا يعرف المطبخ الا ربما يعرفه متى بعضهم حينما ياتي غاضبا مغضبا من تغير شيء من الطعام وهذا ايضا جزء من الهدي النبوي لم يعب الرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من قط ان اشتهاه اكله وان لم يشتهه تركه لم يعبه ها يعني لاحظ قارن هذا <تصفيق> العمل في مهنة الأهل عيب الطعام أو, أو, أو, أو مدح الطعام مع ما يفعله بعض الناس ونقول لهم يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام يا أحبابه يا من ترونه قدوة حسنة يا من أمركم الله بالتأسي به هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام فماذا أنتم فاعلون إن مشاركة الرجل هنا ونزوله من عليائه مهمة يعني بعض الناس أحيانا قد يكون صاحب منصب قد يكون وجيه قد يكون وزير قد يكون مدير يعني جهه كبيره جدا وليكن مدير جامعه قد يكون مدير منشاه كبيره في الدولة هنا ينبغي حقيقه اذا اردنا ان نطبق الهديه النبوي ان نخلع الالقاب ونضعها عند الباب انت قبل الباب وانت في عملك في الشارع ولتكن الوزير ولتكن الامير ولتكن المسؤول الكبير ولتكن الوجيه فلان لكن ضع هذه الالقاب عند الباب وادخل الى بيتك وانت تتعامل بصفتك زوجا مع زوجتك وبصفتك ابا مع الاولاد ولهذا كان امير المؤمنين عمر رضي الله عنه يقول يعجبني ان يتصاب الرجل لاولاده يتصاب ليكون معهم ينزل الى مستواهم الم يقن ألم ياتي الحسن والحسين رضي الله عنهما يوما يعني كان صلى الله عليه وسلم يخطب فراى احد السبطين يمشي ويعتر في مشيته فما أطاق النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل وضمه ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى إنما أمواكم وأبادكم فتنه رأى ولده يعثر فلم يتملك نفسه يصلي عليه صلى والسلام يوما فيرقى الحسن على ظهره الشريف فيطيل السجود خشة أن يعني يفسد على هذا الطفل الصغير متعته لنعد يا أبو سامة إلى النقطة الأولى وهي قضية إن بعض الأزواج مما حال بينهم وبين هذا الهدي النبوي حقيقة أنهم يدخلون بألقابهم يدخلون بأسمائهم الكبيرة يدخل على أنه الدكتور فلان على أنه المهندس فلان على أنه الوزير فلان على أنه رئيس الفلاني أو الأمير الفلاني أو كذا لا أدخل إلى البيت بصفتك فلان الزوج فلان ولهذا إذا تاملت في هدي عليه الصلاة والسلام لم يكن يطلب من أمهات المؤمنين بل لم يكن يعاتبهن على مطالبتهن بما يرونه حقا لهن لأنه يتعامل معهن على أنهن زوجات فحسب ولذلك صار هذا التكامل وصار هذا الهدي العظيم وصار هذا الإشراق والروعة في هذه النماذج أو في هذه المواقف النبوية في تعامله مع أهله جميل ومثل ما تفضلتم يعني كان يعني العمل ربما ليس كثيرا في بيته عليه الصلاة والسلام وإذا أردنا أن نأتي لنرى واقعا الآن ربما أحيانا يكون فعلا ال الرجل في بيته عنده مثلا خادمة أو اثنتان أو كذا لا والبيت مخدوم بالكامل لا ولا يحتاجون إليه لكن يبدو لي الأمر يتعلق بنواحي نفسية وذوقية يعني هي أكبر بلا شك هي أكبر من قضية إن البيت محتاج إلى أن أغسل أنا أو لا أغسل ذكر لي بعض الفضلاء أن ال أن, أن أن أن أحد العلماء المشهورين و لا باس الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى رحمه الله جاء مره وقد وجد شيئا من الأواني, الاواني لم يعني تغسل لسبب او لاخر فأحب ان يطبق هذا الهدي النبوي يا فلما وصل وجد ان هذه فغسلها بنفسه رحمه الله تعالى فكان لهذا الوقع العظيم على اولاده ولا شك شوف لا احد والله يطبق هذا الهدي النبوي إلا ويجد بركة هو آثراً وأنا أجعلها أنطلق هذا دعوة ولنبدأ نطبقها أنا وأنت يا أبو سامة لمشاركة أهلنا لنجعل لأهلنا نصيبة ولو يوما في الشهر ولو يوما في الشهرين ليس بالضرورة ناتي إلى أعقد الطبقات وكذا لا وأكون أنا أقول مثلا الشاهي أنا الذي سأصلحه اليوم القهوة أنا سأعملها أقول على الأقل الأطفال أحملهم لو قليلا. نعم وشاركهم وهذه أيضاً أحسنت في الإشارة إلى يعني تصور أن الطفل يرى والده يعمل مع أمه يشاركها يعني في في هذه القضية سسأصل لرسالة إيجابية إشباع رهيب جدا يعني رائع جدا في في أن الوالدين متفقين وفي أنهما قريبين وهكذا جميل إذن فعلا البيوتات تحتاج إلى ركائز للقيام إذا غاب التفاهم التعاون أن يعمل يكون الإنسان في مهنة أهله آه البيوت تظل آه يعني قابلة لا قدر الله لإنهيارات أو إنشقاقات نعم يعني أنا أؤكد على أنه, أنه أحياناً, أحيانا قد لا يتهيأ للرجل أن يحقق جميع مرادات أهله يعني مثلا أكون معك صادقا ينشغل أحيانا الإنسان قد يكون داعية له مشاركات من هنا وهناك. قد يكون مسؤولا كبيرا في الدولة قد يكون مديرا قد يكون صاحب أعمال رجل أعمال لا يتيح له الوقت أن يقدم إلى ما يريدون هم يريدون <تصفيق> أن يخرجوا مثلا إلى البحر أو إلى البر في نزهة ماء قد لا يسعده الوقت وي س ويسعفه لكن بمثل هذه المواقف يستطيع أن يقلص هذه المسافة يشبع على الأقل هذا التقارب وهذه الرغبة في في نفوس أهلي وفي نفوس أهل بيته من القرب لهم جميل يعني الآن الحقيقة ولله الحمد يعني نقول يعني أنا على الأقل يعني أرى يعني عينات جميلة من هذه العينات التي التي تحرص كثيرا على أن تكون يعني في خدمة أهلها وفي مهنة أهلها ولذلك هذا مما يدعو أيضا إلى إلى الانشراح حقيقة بأنه لا زال في جوانب إيجابية مشرقة وجميلة في في في مجتمعاتنا الإسلامية ولله الحمد إذا أردنا أن أن نقول في المقابل رسالة لأهل البيت نعم. لأهل البيت الذين يفقدون شيء من هذا. شيء من هذا. نعم. ولا يعذرون أحياناً. نعم. وقد يكون ربهم. أو أو سيد البيت. أي سيد البيت قد يكون فعلاً له عذر في ذلك. ما مل التي نقولها لا. نرجع إلى ما أكدنا عليه في يعني لقاءات سابية قضية التماس الأعذار حسن الظن هذا مهم جداً لكن المرأة الذكية تستطيع أن توصل هذه الرسالة وربما تذكر هذا الحديث تقول سبحان الله تعجبت يعني الرسول عليه السلام. بقامه ونشغاله وكثره أعماله مع ذلك وجد فرصة أن يخدم أهله كم أتمنى يا أبو فلان أن يعني أن يعني أن أراك وقد اقتديت برسولك عليه الصلاة والسلام في هذه القضية ونبه إلى نقطة مهمة يعني قضية خدمة الأهل ليس بالضرورة فقط في المطبخ حتى لا جميل جميل نحصرها في هذا المقام أحيانا يعني قد يكون من المتفضل عند الأهل سائق يستطيع أن يقوم بهذا الأمر لكن لماذا لا يقول الوالد مرة من المرات في ذلك اليوم اغراض البيت ماهي ارسلوها لي انا مستاء يعني ودي اخدمكم اليوم يريهم من نفسه خير هذا <تصفيق> ها جزء من من الخدمه للاهل احيانا ياخذ الاولاد معه تفضلوا يلا نريد ان نحضر بعض الاغراض للبيت نحضر بعض اغراض البيت ياتي احيانا وانا رايت هذا من بعض الفضلاء وهو يعني نموذج حقيقي جيد ينكسر شيء في البيت يعني يحتاج الى إصلاح وهو ليس من الامور المعقده من الامور السهله فهنا يمارس هذا التغيير يعني قد تنكسر لمة مثلا قد ينكسر اناء أو شيء من هذا القبيل يلا يا اولاد تعالوا إيش رأيكم أنت يا فلان جيب السلم وانت يا فلان هات اللمبه هات النجفة هات كذا هات ال ال العين الفلاني وأنت أحضر الصبغ الفلاني أو الفلاني تعال إيش رأيكم نصلح هذا هذا جزء من المشاركة هذا جزء من المشاركة التي يعني تؤثر في التقارب في ال في في زيادة اللحمة زيادة, أحسن زيادة اللحمة الاجتماعية والشعور بأنني مهتم بالبيت أيضا ما هي القضية إني خلاص أنا عندي مال أستطيع أن أكلف فلان أو أكلف فلان خاصة في الأمور السهلة اليسيرة هذه نقطة هامة مسألة المال يعني بعض الأولياء الأمور يقول المال عندي أنا أعطيكم بس لا تسألوني شيء آه. ولا إذا أردت أن أنبّ على نقطة مهمة أنا رأيتها في بعض الأجيال التي نشأت الآن مثل ما تفضلت كثير من البيوت لا تستغني عن الخدم الآن <تصفيق> الخدم موجودون في عهد الله عليه وسلم ولا إشكال في استخدامهم ابدا لكن المشكلة أن يتربى الولد فينا الذي هو غدا زوج والبنت التي هي غدا زوجه على السلبية كيف يقدم لهم الطعام تأتي به الأم أو يأتي به الخادم إلى المكان ثم يقومون ولا أحد يفكر أن يحمل معه شيئا إلى المطبخ <تصفيق> أنا أرى أن هذه سلبية وخطأ ينبغي أن يربى الأولاد على التنظيف في الغرفة, في الغرفة الخاصة نعم قد تأتي الخادمة وترتب الغرفة بعد البعثرة التي تحصل لها في الخروج وكذا لكن لا يصح أبدا أن يكون الإبن أو البنت يتربون على هذه السلبية بل نعودهم ليكونوا في مهنة أهلهم في خدمتهم غدا سيسافر هذا الولد البنت غدا ستكون هي لربة البيت هل نحتاج النتي لها أيضا بخادمة أو تلح على زوجها بخادمة من أجل أنها لم تعتد على الخدمة لا نربيهم من الآن على المشاركة يقول عندنا خادمة ولو انت تشارك في هذا شكرا لك على المشاركة الله يحفظ شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على تفضلكم بمتابعة هذه الحلقة التي نشكر في ختامها الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم نلقاكم على خير بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته